سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى العزيز الله الذي السموات وما في الأرض، وويل الكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاء. أولئك في غل البعيد. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلَّا بِرِسَالِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 119. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 110. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن الأرض ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعد وثمد والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ج فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا إن كفرنا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مري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 تصدون عنما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسول من نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا. كن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل مؤمن وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وننصبر على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنلكل الظالمين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 ونذلك على الله بعزيز وبرسول الله جميعا فقال الضعفا فقال الضعفا للذين استكبروا اننا لكم اننا لكم تبع فهل انتم فهل أن ما لنا من نحيض؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرتكمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق من فوق الأرض ما لذام قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت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 جهن ما وَبِئْسَ الْقَرَارُ القرار لِلَّهِ إِلَٰهًا لَّا يُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۚ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَالِهَا ذَنِبَ لَدَائِمِنَ وَجْنُ بَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 مُهْتَايَ لَمُخْنِعِ الرُؤُوسِ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا وعتك ونتبع الرسل، أوا تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قطران وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النار